بسم الله الرحمن الرحيم انَّام نيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي, لي ولوالديك إلي الْمَصِيرُ وإن جاهداك على أَن تشرك بِمَا ليس لك به علم فلا تطعهما وطاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إِلَيَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاقوات لصوت الحمير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 وَإِذَا قيل لهم اتبعوا ما أَنزَلَ الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبَاءَنَا أَوَلَوْ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر, وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير